وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله تعالى في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا فنقول جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل أما المجمل فهو الامر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخو متشابهات وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم يسمى الله تبارك وتعالى والذين في قلوبهم زيغ هؤلاء الذين سماهم الله تبارك وتعالى قال رحمه الله تعالى مثال ذلك اذا يبدأ يضرب الأمثلة الآن بدأ الكتاب تقريبا وهو يذكر الشبهات ويرد عليها رحمه الله جل وعلا نعم مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أو إن الشفاعة حق أو إن الأنبياء لهم جاه عند الله أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره فجاوبه بقولك إن الله تعالى ذكر لنا في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتوكون المحكمة ويتبعون المتشابه يعني هذا جواب عام مجمل يعني إذا جاءك تعرف أنه ضال مضل ولا تستطيع أن تجيب عليه تقول أنا أعرف أن الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك كتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه وأنت منهم هكذا كلام مجمل حيث لا يغلق عليه باب النقاش نعم وما ذكرت لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بعبوبيه وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء مع قولهم هؤلاء جفعاؤنا عند الله وهذا امر محكم لا يقدر أحد ان يغير معناه نعم إذا قال لك أنت تنكر الشفاعة تنكر... قال انا ما أنكر الشفاعة لكن الله تبارك وتعالى أخبر أن النبي كفر هؤلاء الذين قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله والقرآن حق والسنة حق ولا يختلفان نعم أحسن الله اليكم قال وحمه الله وما ذكأته وما لي ايها المشرك من القرآن أو كلام وسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل يعني يقول لا أعرف معناه يعني إذا لبث عليه إذا أراد أن يلبس عليه كقولهم مثلا يا أيها الذين اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وقال هذه الوسيلة هي الشفاعة أو هي الواسطة بين الله وبين العباد ولا يجوز لك أن تعبد الله إلا عن طريق هذه الواسطة يقول قل له أنا لا أفهم معنى هذه الآية ولكن أعرف يقين أن القرآن لا يناقض بعضه بعضا ثم اسال من تثق به فيعلمك الجواب نعم وكذا لو أتاك بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لأن أمر الحديث يختلف عن أمر القرآن وذلك أن الحديث احتمال ان يكون صحيحا احتمالا يكون أي صحيح؟ واحتمال في فهم الحديث القرآن ليس فيه إلا الفهم لأن القرآن كله متواتر بينما السنة فيها الصحيح وفيها الضعيف نعم وهذا جواب جيد سديد ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى ولا تستهونه فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبوا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله له معتاوات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنها. عنه الآن بدأ بالأجوبة المفصلة. الآن يذكر شبهاتهم ويرد عليهم مفصلا رحمه الله تعالى. نعم. قولهم منها قولهم نحن لا نشرك بالله شيئا بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحي ولا يميت ولا يدبر الأمور ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شويك له وأن محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله واطلب من الله بهم نعم عبد القادر هو عبد القادر الجيلاني وهو من علمه اهل السنه وعالم من علماء الحنابلة ولكن هؤلاء يدعون فيه ويغلون ويدعون الله يدعونه عند قبره ويذبحون عند قبره ويتبركون به وهو بريء منهم كما ان عيسى عصى والسلام يدعوه النصارى ويجعلونها ابن الله وهو بريء منهم صلوات ربي وسلامه عليه فالقصد ان هؤلاء شبهتهم الاولى يقول انا اقر ان الله تبارك وتعالى الخالق البارئ المصور المحيي المميت النافع الضرع لا انكر هذا لكن من انا حتى ادعو الله هكذا يقول عن نفسي من انا حتى ادعو الله لا بد من واسطه بيني وبين الله من الصالحين حتى يقبل حتى يقبل الله تبارك وتعالى هذا الدعاء نعم فجاوبه بما تقدم وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت لي أيها المبطل ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا ممن قصدوا الجاه والشفاعة وقع عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه نعم يقول ما الفرق بينك وبين قريش اللات رجل صالح أيضا ود وسواع ويغوث ويعق ونفس الرجال صالحون فإذا الأمر واحد والنصارى أيضا يدعون عيسى وهو رجل صالح ما الفرق بينك وبينهم نعم فإن ونحن لا نعبد الأصنام كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما فجاوبه بما تقدم. بما تقدم أي أن هذه الأصنام الذي تقول عنها هي أصنام لرجال صالحين. هي أصنام لرجال صالحين ما يدعو الأصنام؟ هم يدعون الناس الذين كانوا أو بنوا الأصنام على هيئتهم أو على شكلهم أو تمثلهم نعم. فإنه إذا قال أن الكفّة ويشهدون بوضوبية كلها لله. وأنهما أرادوا مما قصدوا إلا الشفاعة ولكن أراد أن يفوق بين فعلهم وفعله بما ذكروا فاذكوا له أن الكفاو منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا ويدعون عيسى بن مويم وأمه وقد قال الله تعالى ما المسيح بن مريم إلا وسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة واذكوا له قوله تعالى وَيَوْمَ ما يحشوهم جميعا ثم يقول للملائكه هؤلاء اياكم كانوا يعبدون وقوله تعالى واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اان تقلت الناس نعم قل له غير صحيح هذا تقول فرق بين هؤلاء يدعون اصلا لا هناك من يدعو الملائكه والملائكه ليسوا اصنام يدعون الملائكة من دون الله ومع هذا حكم الله عليهم بالكفر هناك من يدعو عيسى بن مريم وإذ قال الله يا عيسى بن مريم ما انت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله فإذا ليسوا كلهم يدعون الاصنام كما يزعمون بل هناك من يدعو الأولياء والصالحين وحكم الله عليهم بكفرهم وادخلهم النار فهو على جدتهم نعم